ship on holly All right. I'm going to a uh -oh. աստո՞ում նում ետո՞ում նում ետո՞ում Hello <laughs> Cardinal e Yeah وكايرن باركينج شوب كورتس لاما моей marriages asndota a shirt mouths Yeah. emotions No, mm -hmm. Thank you. I don't know. a uh -huh. on the إن I nem ho անմեր հոնես հոնես كذبت سمود وعيد بالقال فأما तो कौन हो I <laughs> don't раиվան ու փախց սովալին يا رب ما يا هونا فيتوا اوه وانا I'm walking. دون فينا يبنوا